اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابق يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير dan seorang, warahun nain, kumpulan lullu yang makan, jaza'ah bermakna mereka yang tidak mendengar dalamnya, dan tidak mendengar apa yang tidak وأصحى الشمال ما أصحى الشمال في ثمومي وحميم وظل ميم يحموم لا باردو ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متربين وكان المترجم <تصفيق> للقناة وَشَارِبُونَ شُرْبًا لِّهِمْ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الْدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصْدِقُونَ أَفَرَأِيْتُمْ مَا تُنْؤُونَ أَأَرَتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدْ جاءكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فَلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَأَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Taklah aku Thank you. تصلية الجحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم